الله اليكم هل النظر الحرام في الصيام يفطر وما هي عقوبته جاء رجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم يستاذنه في الزنا فقال اجلس لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كملنا الله له اموره يعني ما عاتبه ولا هاوجه ولا تكلم عليه كلام قال اجلس لما جلس وطمان التفت اليه قال هل ترضى ان تزني يا امك قال لا قال فكذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم هل ترضى أن تزني أختك؟ قال لا قال فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم قال هل ترضى أن تزني ابنتك؟ قال لا قال فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم فبعض الناس مفتون أنا شاهدتهم تجد انه مفتون مكياج روحه في البيت تمكيج مره يعني يطلع منظم ويلبس من احسن اللباس ويتطيب ويروح يصير مع سبحه ويروح في مجامع النساء في الاسواق تردد رايح وجاي وهذا ومركز نظره على النساء هذه فتنه و يعني بعطيكم شيء واقعي الشيء اللي انت تعمله في نساء الناس من النظر ولا من الزنا ولا ابدا جاء الي واحد في المكتب مرتبش وقال لي أنا سافرت للدراسة وسكنت في عمارة وكان بجواري رجل وزوجته فجلست في هذه العمارة أربع سنوات وفي بداية الوقت راقبت هذا الرجل يعني روحاته وجياته وهذا يقول حتى أني عملت علاقة مع هذه المرأة يقول طول أربع السنين وعلاقتي ماشية معها في الأوقات اللي يغيب فيها الزوج يقول تخرجت يقول يم تخرجت وجيت يقول وأفتش لي عن بيت دين فظفر بذات الدين يقول ولقيت يقول تزوجت وسكنت بعمارة. يقول ولا بجنبي خمسة كلهم عزاب يقول خمسة ساكنون في شقة مجاورين للشقة إلا أنا ساكن فيها يقولوا ما يعملون علاقة مع زوجتي إلى الآن ويقول وش المخرج يقول يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عفوا تأف نساؤكم فأنت السبب وهذه عقوبة من الله جل وعلا فالشيء اللي أنت بتعمله مع محارم الناس سيعمل مع محارمك شئت أو ابيت فالإنسان يتق الله يكف بصره وإذا كان البوده يتزوج يأخذ واحدة، ثنتين، ثلاثة، أربع، الله يقوي لكن كون إنه يصير مفتون في النظر إلى نساء الناس، وبعدين يصير يأثم من جهة، ويعاقب أيضاً في محارمه من جهة أخرى، لا يتق الله نعم